ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فتقوون خلق السماوات والأرض بالحق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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساصير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة.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 ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤيا الذين كنتم تشقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فألقوا سلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها، فدخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها، فلبيس مث والمتكذبين.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 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون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 وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا نحن وَلَا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبرهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ويجتنبوا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسير في الأرض فرضوا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا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 ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة أكبر له كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ افاامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم او ياخذهم في تقلبهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف رحيم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 وَلِلَّهِ يسجد مَا في السماوات وَمَا فِي الأرض في, السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التراب اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّعُؤُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ <or> <produ>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 وما أزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهم له ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 نسقيكم مما في بطونهم بين فروثه ودم اللبن خالصاً لبن خالصاً سائراً للشربين. ومن ثمرات نخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية ان في ذلك لاايه لقوم يعقلون وان وحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن يعرشون ثم كلی من كل الثمرات فسل سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون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 رب الله مثلا عبدا مملوك لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومر رزقناه منا رزقا حسنا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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجل عين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 إن الله على كل شيء قدير والله أَخْرَجَكُم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء في جو السماء إما يمسكهن إلا الله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 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٌ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ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 تولوا فإنما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ